والعاديات نطبقا والمؤيه قدها والوجودات صحها فهل ظلمنا قعا لو صوتنا منك معا تنم المرسا من كل على ذلك وَنُهِي بِكُلِّ مَشْغَلٍ فَأَفْلَحَ